قدتم الأيمان، فكفّارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.